بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب أخطود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو ويعيد وهو الغفور ودود ذو مجيد فعال لما يريد هل حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء اهِيمُ مُحِيطٌ بِمَا هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لوح مَحْفُوظٍ